الصوتية الثانية من كتاب الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث حكمهم من الكتاب والسنة وإجماعات أهل العلم بعد أن عرفت حقيقة هؤلاء على سبيل الاختصار فإليك حكمهم والحديث هنا حول الجيوش والمباحث أو الاستخبارات أو مباحث أمن الدولة أو الأمن الوقائي أو الأمن السياسي أو ما شئت من أسماء هي داخلة في الحكم من باب الأولوية فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عسكر التتار وحكم جهادهم فأجاب فهؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام وهم جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم ويعظمون الرسول وليس فيهم من يصلي إلا قليل جدا وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة والمسلم عندهم أعظم من غيره والصالحين من المسلمين عندهم قدر وعندهم من الإسلام بعضه وهم متفاوتون فيه لكن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها فإنهم أولا يجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافرا عدوا لله ورسوله وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحل قتاله وإن كان من خيار المسلمين فلا يجاهدون الكفار ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين وكذلك عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم أي لا يلتزمون تركها وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطانا لا بمجرد الدين وعمتهم لا يلتزمون الواجبات ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالف أخرى وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا قال عبد المنعم مصطفى حليمة في كتابه مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة عندما ينتهي كلامه سأخبرك من يقارن أوصاف جند التتار الآنفة الذكر التي ذكرها عنهم شيخ الإسلام وبين أوصاف جند وجيوش العرب وغيرها من جيوش الأمة في هذا الزمان يجد أن جند التتار فيهم من خصال الخير ما ليس في جند وعسكر العرب فجند التتار يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلم عندهم أعظم من غيره وللصالحين عندهم قدر وهذا بخلاف ما عليه كثير من جيوش العرب في هذا الزمان إن لم يكن كلها وإن قلت هذا التعميم فيه ظلم وتشدد أقول لك لكي تعرف مصداق ذلك ادخل جميع الدول العربية وغيرها من الدول التي تسمي نفسها إسلامية بجواز سفر يعرف عنك أنك عربي أو مسلم ثم ادخل إليهم مرة ثانية بجواز سفر آخر يعرف عنك أنك أمريكي أو أوربي ثم انظر الفارق الكبير في المعاملة والاحترام والتبجيل والتسهيلات التي تعطاها بين دخولك إليهم كمسلم وبين دخولك إليهم كإنسان أمريكي أو أوربي لا يعرف لك دين حينئذ ستدرك صدق وصواب ما أثبتناه عن القوم أعلاه كذلك لو ألقيت إطلالة سريعة على السجون الموجودة في تلك الدول لما وجدت سجينا واحدا اعتقل بسبب كفره وشركه أو ارتداده عن الدين وما أكثرهم في البلاد بينما تجد مئات المسلمين من العلماء والدعاة إلى الله تعالى تكتظ بهم السجون ويعاملون أسوأ معاملة ولذلك لصفاتهم الأخرى الآن الذكر يقول عنهم شيخ الإسلام أن قتالهم واجب بإجماع المسلمين وأن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبداً وهذا الحكم يلحق بكل من اتصف بصفاتهم أو فعل فعلهم ولحوقه بجيوش الأمة في هذا الزمان من باب أولى لاتصافهم بصفات هي أغلظ وأشد من صفات جند وعسكر التتار الآنفة الذكر وقد تقدم ذكرها وقال رحمه الله من حالف شخصا على أن يوالي من ولاه ويعادي عاده كان من من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين ولا يجوز أن يكون هؤلاء من عسكر المسلمين بل هؤلاء من عسكر الشيطان أقول أليس هكذا حال جيوش الأمة في هذا الزمان حيث توالي وتعادي في شخص الطاغوت الحاكم يوالون من ولاه ويعادون من عداه بغض النظر هل يستحق شرعا تلك الموالات أو المعاداة تنتهك حرمات الأمة ويعتدى على مقدساتها وتقتل الأطفال والنساء ويشتم الله ورسوله فكل هذا وغيره لا يستدعي موقفا من هذه الجيوش ولا من حكامها ولكن لو تجرأ أحد أو أي جهة على النيل من جناب الطاغوت الحاكم بعبارة انتقاص أو طعن فإن هذه الجيوش ومعها جميع مؤسسات الحكومة تعلن براءها وعدائها لتلك الجهة وتسحب سفيرها من تلك الدولة أو الجهة وربما تحركت الجيوش واستنفرت واستعدت للقتال الأمثلة على ذلك كثيرة وهي مشاهدة على مدار الساعة ولكن نضرب مثالا ما يحصل في هذه الأيام من مجازر وانتهاكات بحق الشعب المسلم في فلسطين وما يحصل من اعتداءات سافرة على المقدسات وبخاصة منها مسجد الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه المجازر والانتهاكات السافرة لحقوق العباد والمقدسات فهي لا تستدعي مثلا من الدولة المصرية أن تسحب سفيرها من دولة الصهاينة المحتلين ولكن لو أخطأت دولة الصهاينة وقالت في وسائل إعلامها عن حسن مبارك مثلا إنه حمار لا يفهم فقط هذه العبارة فهي كافية لاستدعاء سفير مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها من العلاقات مع دولة الصهاينة ولن يهدأ الحال إلا بعد أن تعتذر حكومة الصهاينة عن مقولتهم تلك بطريقة رسمية وعبر وسائل إعلامهم وربما لا يهدأ كل هذا من أجل تلك المقولة التي قيلت في حق طاغوت مصر. أما أن يباد شعب بكامله فهذا أمر فيه نظر يستدعي من القوم إظهار المرونة بعقل متفتح وصدر منشرح فتأمل كيف تحدد المواقف في دول الطواغيت وعلى أي أساس يعلن الحرب أو السلم هذه الجيوش عندما ترضى لنفسها مثل هذه العبودية للطاغوت فهي تخرج مباشرة من كونها جيوشاً إسلامية تجاهد في سبيل الله إلى كونها جيوش كفرية باطلة تجاهد في سبيل الشيطان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله انتهى قول عبد المنعم مصطفى حليمة من كتابه مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة يقول أبو محمد المقدسي في كتابه الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير عندما ينتهي كلامه سأخبرك يقول تنبيه إلى أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر لا غبار عليها فإن القاعدة عندنا أن الأصل فيهم الكفر حتى يظهر لنا خلاف ذلك إذ أن هذا التأصيل قائم على النص ودلالة الظاهر لا على مجرد التبعية للدار فإن الظاهر في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري الذين يحفظونه ويثبتونه وينفذونه بشوكتهم وقوتهم وهم أيضاً الحمات والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت والذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمها وهم شوكته وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر وإباحة المحرمات من ردة وربا وخمر وخنا وغير ذلك وهم الذين يدفعون في نحر كل من خرج من عباد الله منكراً كفر الطواغيت وشركهم ساعيا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن فهذه حقيقة وظيفتهم ومنصبهم وعملهم يتلخص في سببين من أسباب الكفر فهذه الجيوش عندما ترضى لنفسها مثل هذه العبودية للطاغوت فهي تخرج مباشرةً من كونها جيوشاً إسلامية تجاهد في سبيل الله إلى كونها جيوش كفرية باطلة تجاهد في سبيل الشيطان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله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 أولاً نصرة الشرك بتولي القانون والتشريع الكفري الطاغوتي فقد نصت قوانينهم نفسها على أن طبيعة وظيفة هذه الأجهزة ومهمتها الرئيسية حفظ القوانين وتنفيذها وموالاة أهلها ثانياً نصرة أهل الشرك وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين والنصوص الدالة على أن هذان سببان من أسباب الكفر البواح ظاهرة متضافرة وقد فصلناها في غير هذا المقام وليس مقصودنا هنا تفصيل هذا وإنما التنبيه إلى الأصل المذكور فقد أصل الله سبحانه وتعالى لنا في أنصار الكفار وأوليائهم عموما أصلا محكما في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغود وقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم فالأصل في كل من أظهر تولي الكفار ونصرتهم أو قاتل في سبيل الطاغوت أو كان في عدوته وحده وأظهر نصرته باللسان أو السنان أنه من جملة الذين كفروا ولذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع الكفار المحاربين وفي أنصارهم وأوليائهم وأحلافهم الذين ينصرونهم على المسلمين على هذا الأصل أنظروا على سبيل المثال معاملته صلى الله عليه وسلم للعباس معاملة الكفار رغم دعواه الإسلام لما أسر في صفوف المشركين يوم بدر وانظر مثل هذا أيضاً ما رواه مسلم في كتاب النذور ألف من المختصر من حديث عمران بن حسين في قصة الرجل من بني عقيل حلفاء ثقيف لما أسره المسلمون بجريرة حلفائه لما نقضت ثقيف عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم رغم دعائه الإسلام بل عمله مع ملة الكفار فغنم ناقته وفداه برجلين من المسلمين وعليه كانت سيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده في كل ذوي منعة وشوكة يخرجون عن شريعة الله تبارك وتعالى انظر سيرتهم في خلافة أبي بكر في أنصار مسيلمة الكذاب ونحوهم من المرتدين كأنصار طليحة الأسدي فقد كفروهم جميعا وساروا فيهم سيرة واحدة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة ولذلك أطلق العلماء المحققين القول بإباحة دم ومال المحاربين وأنصارهم وجعلوا حكم الردء فيهم حكم المباشر منهم وفي المغني كتاب الجهاد فصل من أسر فإدعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينه لأنه يدعي أمرا الظاهر خلافه وذكر فيه قصة سهل بن بيضاء في غزوة بدر فتأمل كيف جعل الأصل في من أظهر الانحياز لجيش الكفار حتى أسر في صفهم الكفر بحيث لا تقبل الدعوة بخلافه كما في قصة أسر العباس أيضاً حتى تقوم بينة تغير هذا الأصل الظاهر ولأجل ذلك كان الأصل عندنا في كل من انتسب إلى هذه الأجهزة والوظائف التي حقيقتها نصرة الشرك وأهله الكفر فنحكم على كل واحد منهم بالكفر ونجري عليه أحكام الكفر بما أظهروه من أسباب الكفر ما لم يتبين لنا خلاف ذلك من قيام مانع معتبر من موانع التكفير في حق المنتسب للإسلام منهم فنستثنيه وقد قدمنا أن تبين الموانع في حق يقول ابن تيمية رحمه الله عن الفئة الممتنعة عن واجب معلوم من الدين بالضرورة فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض نعالج بها عملا شديدا وإن نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر؟ قلت نعم قال فاجتنبوه قلت إن الناس غير تاركيه قال فاقتلوهم وقال وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين يكون الدين كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والميسر أو عن نكاح ذات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقررة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء انتهى قول أبو محمد المقدسي من كتابه الرسالة الثلاثنية في التحذير من الغلو في التكفير قال عبد المنعم مصطفى حليمة في كتابه مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة عندما ينتهي قوله سأخبرك قال إذا كان قتال الطائفة الممتنعة عن أداء واجب من واجبات الدين الظاهرة واجب بأدلة الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة فإن قتال هذه الجيوش المحاربة الله ولرسوله وللمؤمنين والتي لا تلتزم بشيء من واجبات وأركان هذا الدين إضافة إلى خصال الكفر الأخرى التي تتصف بها والمشار إليها آنفاً لا شك أنه أولى وأوجب من قتال الفئة التي تمتنع عن أداء أحد الواجبات الدينية فإن قتال المرتد أو الفئة المرتدة المارقة من الدين المحاربة الله ولرسوله وللمؤمنين أوجب بكثير من قتال الفئة الباغية التي تمتنع عن أداء بعض واجبات الدين بل هو أوكد من قتال وجهاد الكافر الأصلي كما سيأتي بيانه معنا. قال ابن حجر رحمه الله إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها وقال النووي رحمه الله قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر إن عزل وقال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها انتهى قول عبد المنعم مصطفى حليمة من كتابه مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة وقال أيضا عبد المنعم مصطفى حليمة في كتابه أعمال تخرج صاحبها من الملة قوله طويل عندما ينتهي سأخبرك قال اعلم أن من يتجسس على عورات المسلمين وأحوالهم الخاصة وبخاصة منهم المجاهدين لينقلها إلى أعدائهم من الكفرة المجرمين سواء كان كفرهم كفرا أصليا أم كان كفر ردة فهو كافر مثلهم وموال لهم الموالات الكبرى التي تخرجه من دائرة الإسلام يقتل كفرا قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا لأنفسهم وما يشعرون البقرة ثمانية إلى تسعة ومن خداعهم للمؤمنين أن يتظاهروا بالإسلام وأن يقولوا عن أنفسهم بأنهم مؤمنون ثم هم يتجسسون عليهم لصالح أعدائهم من الطواغيت وغيرهم من الكافرين المجرمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا الحجورات اثنا عشر وتجسس من حيث دوافعه نوعان نوع خاص يكون الدافع عليه الفضول وحب الاطلاع على عورات الآخرين ليتلذذ الجاسوس في مجالسه الخاصة والعمّة بالخوض في الحديث عن أعراض الناس وعوراتهم. ويتباهى بأنه يملك الدليل والبينة على صدق دعواه وقوله لذا جاء عقب النهي عن التجسس النهي عن الغيبة لأن الغيبة نتيجة حتمية للتجسس فكل من تجسس لا بد له من أن يقع في غيابة الآخرين ونوع عام يكون دافعه نقل المعلومات ورفع التقارير إلى الطواغيت الظالمين وغيرهم من الكفرة والمشركين وهذا من الموالاة وهو أشد أنواع التجسس جرماً وهو من الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة والنهي عن التجسس الوارد في الآية يشمل النوعين الخاص والعام والعام أولا بالنهي من الخاص فتنبه لذلك وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا صححه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم مقام رياء وسمعة يوم القيامة رواه أبو داود فيه تحذير وترهيب لأولئك الذين يكتبون التقارير عن المسلمين الموحدين ليرفعوها إلى الطواغيت الظالمين ويشون عليهم وعلى أماكنهم وتحركاتهم مقابل مبلغ زهيد يتقوتون به أو يلبسون يرميه الطاغوت إليهم على كل تقرير يكتبونه عن المسلمين وما أكثر أصحاب النفوس الضعيفة هؤلاء في بلادنا الذين باعوا دينهم وأخرتهم بدنيا غيرهم وقال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه صب في أذنيه الآنك أخرجه البخاري في الأدب المفرد والآنك هو الرصاص الأبيض المذاب وهذا في من يستمع على وجه الفضول والتطفل فكيف بمن يستمع على وجه التجسس لصالح أعداء المسلمين من الكافرين والمشركين وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته رواه أبو داود قلت من تتبع عورات المسلمين وتجسس عليهم لصالح الطواغيت الكافرين وأولى بالنفاق وانتفاء الإيمان من قلبه فتجسس على عورات المسلمين وخصوصياتهم لصالح أعدائهم من المشركين المجرمين لا يمكن أن يمتهنها إلا كل منافق خسيس عريق في النفاق والخداع وقال صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم يخرج مما قال رواه أبو داود هذا في من يرمي مسلما بشيء يريد شينه به فكيف بمن يرمي مسلما بشيء يريد به قتله أو سجنه في سجون الطواغيت الظالمين وعن سلمة بن الأكوع قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه متفق عليه وكذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى كفار قريش عام الفتح ومن دون أن تستتاب كما في الحديث عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين رواه النسائي من هاتين المرأتين هذه المرأة التي حملت رسالة حاطب إلى كفار قريش واسمها سارة قال الإمام سحنون إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتلا ولم يستتب وما له لورثته وفي المستخرج قال ابن القاسم في الجاسوس يقتل ولا تعرف لهذا توبة هو كالزنديق وقال ابن تيمية رحمه الله ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس قلت وقتله يكون على الكفر والارتداد وليس على شيء آخر والله تعالى أعلم انتهى قول عبد المنعم مصطفى حليمة من كتاب أعمال تخرج صاحبها من الملة وأخيرا إن الله كفر من استهزأ بالمجاهدين في أعظم غزوة وهي تبوك قال ابن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن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 أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم احبسوا علي هؤلاء الركب فأتاهم فقال قلتم كذا قلتم كذا قالوا يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله تبارك وتعالى فيها ما تسمعون وفي قوله تعالى في سورة التوبة إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ذكر أنه غني بالطائفة في هذا الموضع رجل واحد عن ابن إسحاق قال كان الذي عني فيما بلغني مخشن ابن حمير الأشجعي حليف بني سلمة وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع وعن معمر قال قال بعضهم كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث فيسير مجانبا لهم فنزلت الآية فسمي طائفة وهو واحد قال القرطبي في التفسير قيل كانوا ثلاثة نفر هزي أثنان وضحك واحد فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم قال خليفة بن خياط في تاريخه اسمه مخاشن بن حمير وقيل إنه كان مسلماً إلا أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم وكان يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر الجلود وتجب منها القلوب اللهم فاجع الوفاة قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره وقال ابن تيمية رحمه الله قال الله تعالى في سورة التوبة قد كفرتم بعد إيمانكم فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين وقال في الصارم وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقاً سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول. انتهى قول ابن تيمية رحمه الله. أقول إذا كان الله كفر هؤلاء فكيف بمن يطارد المجاهدين ويسجنهم ويحقق معهم ويعذبهم بأنواع العذاب من تسهير إلى تجويع إلى تعطيش إلى ضرب إلى تهديد بانتهاك العرض إلى غير ذلك من فنون التعذيب المعاصرة والتي ألف فيها المؤلفات الكثيرة أ فلا يكون ذلك كله كفرا بلا. والله ولا نبالي بأحد كائنا من كان وليتحرك شيوخ آل سعود وليفتوا وليدافعوا وليلبسوا فإن النصر قادم والله المستعان ونبرأ إلى الله من سعودة الإسلام المعاصرة والمنتشرة انتشار النار في الهشيم وهي بإذن الله إلى أفول قريبا بإذن الله مسائل وتنبيهات مهمة واحد مسألة مداهمة المنازل من قبل أفراد وضباط المباحث إن مسألتنا هذه تسمى في الفقه الإسلامي بالعدو الصائل وهي مسألة مجمع عليها بين أهل العلم من سلف الأمة حتى لو كان المداهم للمنزل من المسلمين بل من خيارهم فإنه يقتل ولا يتردد في ذلك يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في رسالته الدفاع عن أراضي المسلمين عندما ينتهي قوله سأخبرك إن كل دين نزل من عند الله جاء للحفاظ على الضرورات الخمس الدين والنفس والعرض والعقل والمال ولذا، فيجب المحافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة، ومن هنا شرع الإسلام دفع الصائل، والصائل هو الذي يسطو على غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه، الصائل على العرض، ولو كان مسلما إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهاء، ولو أدى إلى قتله، ولذا فقد الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر، ولو قتلت إذا خافت على عرضها، أما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء ويتفق مع الرأي الراجح في مذهبي مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم ففي الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قال الجصاص بعد هذا الحديث لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل لا يقلته بغير حق أن على المسلمين قتله وفي هذه الحالة الصيال إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما وإذا قتل العادل فهو شهيد هذا حكم الصائل المسلم فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال ألا يجب في هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة؟ انتهى قول عبد الله عزام رحمه الله من رسالته الدفاع عن أراضي المسلمين ويقول ابن تيمية رحمه الله فالعدو والصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين الناظر من ثقب باب البيت إذا ثقئها صاحب الدار وأمر الرجل الذي يصلي فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أن يدفعه فإن أبى فليقاتله وهي مسألة أهون من مسألتنا بكثير فكيف بمن يعتدي على بيوت المسلمين وينتهك حرماتها ويروع أهاليها ويكشف عوراتها ويفجع أطفالها بفقد أبائها أليس أحق بالمقاتلة من هؤلاء؟ يقول الشيخ الجربوع في معرض رده على جريدة الجزيرة التي قالت عن فتوى الشيخ حمود بن عقل الشعيبي رحمه الله وللشعيبي فتاوى خطيرة تناقلها تلاميذه وأتباعه كفتوى بجواز قتل رجال الأمن وقتالهم عن المداهمة أو القبض مبررا ذلك بأنه من باب دفع الصائل والدفاع عن النفس وكان الشعيبي قد أفتى بها بعض تلاميذه المقربين منه عام 1415 هجريا واليوم يتناقل أتباع الشعيبي الفتوى نفسها قال الشيخ عبد العزيز الجربوع فك الله أسرة أولا أثبت العرش أيتها الجريرة ثم انقشي يا ناقضة غزلها انكاثا من بعد قوة ثانيا إن الإسلام هو الذي أفتى بذلك ولم يفتي بذلك الشيخ رحمه الله تعالى فلو سأل سائل وقال ما حكم الإسلام في رجل يقتحم علي داري وأنا في مأمن نائم بين نسائي وإذا بالبيت يداهم علي وعلى عرضي ويكشف ستر نسائي ويهتك في بلد يدعي أصحابها تطبيق الإسلام يقومون بأفعال استنكرها أبو جهل عندما قيل له لماذا لا نتسور على محمد صلى الله عليه وسلم بيته؟ فقال أبو جهل لا والله لا أفعل فتتحدث العرب عني أني أورع بنات محمد صلى الله عليه وسلم الجواب لا شك في جواز قتله قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في حال أقل من هذه الحال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه البخاري ومسلم قال أصحابنا ويستحب للمصلي دفع من أراد المرور لحديث أبي سعيد المذكور وعن ابن عمر رضي عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله فإن مات منه فلا ضمان فيه كالصائل فهنا جواز قتل المار بين يدي المصلي فما بالكم بمن داهم البيوت في الظلام الدامس على المؤمنين غير رجال الحسبة فإنهم يداهمونها على الطواغيت الذين لا حرمة لهم ولا لمنازلهم إذ أنها منازل أعدت لحرب الله ورسوله والصد عن سبيله فلها حكم الحرابة ناهيك أن المداهم هنا هو الصالح والمدهوم هو المفسد الفاجر بينما الصورة الماضية على النقيض فالمداهم هو الفاجر العربيد والمدهوم هو العالم الصالح والمؤمن العابد ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته. قال: هو في النار. رواه مسلم وأحمد. وفي لفظه: يا رسول الله رأيت إن عدا على مالي. قال: أنشد الله. قال: فإن أبا علي. قال: أنشد الله. قال: فإن أبا علي. قال: قاتل. فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلف ففي النار. فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قنت لدون ماله فهو شهيد متفق عليه وفي لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه أبو داود وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه أبو داود قال الشوكاني بعد أن ذكر المسألة الفقهية التي دلت عليها الأحاديث المذكورة آنفا وهي جواز قتل من صال عليك يريد مالك قال أيضا رحمه الله تعالى كما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمة فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلى أن قال وأحاديث الباب مصرحة بأن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قتل في النار لأن الأول محق والثاني مبطل انتهى قوله ولا بد لعلماء المسلمين وشباب الإسلام أن يعلم أن هجمة هؤلاء هي كما قال أبو مصعب السوري في كتابه الرائع مسؤولية أهل اليمن عندما ينتهي قوله سأخبرك ليس الصائل مجرد باغ أو قاطع طرق أو فئة محدودة إنه نظام عالمي جديد إنها هجمة اليهود المحتلين لبلاد الشام في فلسطين وما حولها والساعين لاحتلال كامل العالم العربي والإسلامي من خلال برامج التطبيع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بل والأمني والعسكري في كامل المنطقة إنها هجمة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفائهم في حلف الناتو مع روسيا في وسط على كافة بلاد الإسلام ولسيما في عقر دارهم ومكان مقدساتهم وثرواتهم النفطية وغيرها إنها هجمة الحكومات المرتدة وأجهزة أمنها وجيوشها وشرطتها ومخبريها وسجانيها وجلاديها وأجهزة إعلامها الكافرة على أنفس المسلمين وأعراضهم وأموالهم حكومات موالية للأعداء نائبة لهم في حكمنا بشرائع الكفر إنها هجمة المنافقين الضالين المضلين الذين يكفون أيدي الناس وقلوبهم وعقولهم عن جهاد هذا الصائل ويفتون بقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس فمتى يكون دفع الصائل فرض عين إن لم يكن في مثل ما نحن فيه وكما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إننا نؤمن ونعلن بكل صراحة مستعينين بالله إن حكم الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم جهاد اليهود والصليبيين حيث وجدوا في بلادنا أو بلادهم مدنيين وعسكريين محتلين واقتصاديين مبشرين ودعاة كفر ودعارة وضلالة بالسيف والسلاح وإن حكم قتال وجهاد الحكام المرتدين الموالين لهم المدافعين عنهم الحامين لقواعدهم وتواجدهم فرض عين لوحده وتبعا لجهاد اليهود والنصارى بالسيف والسلاح وإن حكم مواجهة باطل المنافقين وحججهم بالحجة الحقة والكتاب والسنة وأدلة الدين واجب أيضا ولا سيما على العلماء والدعاة المجاهدين كما قال تعالى في سورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين هذا في عامة ديار أهل الإسلام فما حكم هذا في بلاد المقدسات الجزيرة واليمن والشام بلاد الحرمين وقدس المسلمين بلاد الجزيرة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها كل مشرك ولا يجتمع فيها دينان لا شك أنه أوجب وأكد من باقي الديار وهو واجب مؤكد في كل ديار الإسلام فهناك قبلتهم ومسجد نبيهم ومسراه وهناك بيت مالهم ومحط ثرواتهم ومنبع أرزاقهم وهو النفط والغاز والثروات التي رزقها الله أهل الإسلام وجعلها في أكناف بيته ومسجد حبيبه ومسجد مسراه عليه الصلاة والسلام وهي عقر دار الإسلام ومحل مقدساتهم انتهى قول أبو مصعب السوري من كتاب مسؤولية أهل اليمن فهل يعي هذا شباب الإسلام وينفض الغبار من على عيونهم ويتحرك ويتحرر ولا مانع من أن تموت منا ثلة وتحيا بعدهم أمة والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنما يجاهد المؤمن في الله جهاده، إن أخفق فإفادة، أو أوذي فإرادة، أو نفي في أو سجن في عبادة، أو عاش في قيادة، أو مات فشهادة، فله الحسنى وزيادة، إثنان، مسألة تبين الموانع إنما في المقدور عليه، ولا يجب في الممتنع أو المحارب، يقول صاحب كتاب الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير، تبين الموانع إنما يجب في المقدور عليه ولا يجب في الممتنع أو المحارب واعلم بعد هذا أن تبين هذه الموانع إنما يجب في حق المقدور عليه دون الممتنع والامتناع يرد على معنيين الأول امتناع عن العمل بالشريعة جزئيا أو كليا الثاني امتناع عن القدرة أي قدرة المسلمين أن يوقفوه ويحاسبوه ويحاكموه لشرع الله ولا تلازم بين النوعين فقد يكون الممتنع عن العمل بالشريعة مقدوراً عليه في دار الإسلام كمن امتنع عن الزكاة وهو فرد مقدور عليه في دار الإسلام وقد يجتمعان فيمتنع الممتنع عن الشريعة بدار كفر أو بشوكة وطائفة وقانون وسلطان دولة بحيث لا يتمكن المسلمون من إنزاله على حكم الله تعالى وإقامة حد الله عليه والممتنع عن القدرة قد يكون محاربا باليد وقد يكون محاربا باللسان فقط وقد نص العلماء على أن الممتنع عن القدرة لا تجب استتابته فمن باب أولى المحارب الذي داهم ديار المسلمين واحتلها وتسلط على مقاليد الحكم فيها ويراد بالاستتابة معنيان أيضاً الأول طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة الثاني تبين الشروط والموانع قبل الحكم عليه بالردة وهذا هو الذي نريد التنبيه عليه هنا فالممتنع عن شرائع الإسلام والممتنع عن النزول على حكم الله والمحارب للمسلمين الخارج عن قدرتهم وحكمهم سواء امتنع بدولة الكفر أو بقوانينها أو بجيوشها ومحاكمها هذا قد جمع بين نوعي الامتناع فلا يجب تبيين الشروط والموانع في حقه قبل التكفير والقتال إذ هو لم يسلم نفسه للمسلمين ولا سلم بشرعهم وحكمهم حتى ينظر له في ذلك فلا يقال قي حق من كانوا كذلك أنهم لم تقم عليهم الحجة كما يهذر به بعض من يهرف بما لا يعرف خصوصا إذا كانوا محاربين مقاتلين لنا في الدين وقد تسلطوا على ديار الإسلام وامتنعوا بشوكتهم عن شرائعه وأقاموا وفرضوا شرائع الكفر والطغوت يقول محمد بن الحسن الشيباني ولو أن قوما من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز انتهى قوله من السير الكبير وما بين المعكوفين الزيادة أثبتها السرخسي في شرحه وقال لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه فها هنا أولى والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم فلا يجب الدعاء ويقول ابن القيم ومنها أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام هذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم ومستحب إن بلغتهم الدعوة هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم بغير دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم فهذا من تفريق العلماء بين جهاد الطلب وجهاد الدفع وقد فرق شيخ الإسلام أيضا في مواضع عديدة من كتبه بين المرتد ردة مغلظة وهو الذي يضيف إلى ردته الامتناع أو المحاربة والقتل أو القتال فيقتل بلا استتابة وبين المرتد ردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب وقال أيضا المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوك يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد وقال أيضا على أن الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه انتهى قوله